بوك تو پیت دیسات ووسم ثمانیة الجسم اجزاء الجسم یا ملوی موششنو ارسم رجلاً ارسم رجلا ابدا بكهالو الراس اولا الراس اولا وموشينه على غلاويه الرجل يرتدي قبعة الرجل يرتدي قبعة والوسو ني الشعر لا يراه احد الشعر لا يراه احد таксама не бачна الاذنان, <الأذنان> <الأدن> لا يراهما احد ايضا الاذنان لا таксама не бачна الظهر لا يراه احد, <الضهر> لا يراه أحد. أيضا я малюю вочи и рот. ارسم العينين والفم. الرجل يرقص ويضحك. الرجل له انف طويل له انف طويل يون هو يحمل بيديه عصا يحمل بيديه عصا ويهو павязаны هو يرتدي وشاحا حول العنق هو يرتدي وشاحا حول العنق. الآن شتاء وبارد. الفصل شتاء والجو بارد. الفصل شتاء والجو بارد. يدي قويتان. الذراعان قويتان. الذراعان قبطان ноги так само мощные а ايضا قوياتان الساقان ايضا قبطان мужчина со снегу الرجل مصنوع من الثلج الرجل مصنوع من الثلج ён не носит هو لا هو لا يرتدي بانطالوناً، بانطالاً ولا معطفاً هو لا يرتدي بانطالوناً ولا معطفاً لكن الرجل غير بردان لكن الرجل لا غير بردان هو رجل من ثلج هو رجل من الفلج